وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا Walla En dat سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك أنت رب العرش العظيم لا اله الا انت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا رجوناك حق رجائك اللهم انا قد جئنا ببابك وانخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك fijnk je aantrekt erna, erna, erna, erna, برحمتك هذا الجلال والإكرام اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك هذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عمائك نواصينا بيدك ما فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا en dat is ook een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 أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم